ذكر من ربهم محدثاً إلا استمعوا إلا استمعوه وهم يلعبون له يتنقلوبهم وأسر هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السماء سميع العليم، بل قالوا أباظ أحلى بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.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 صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا خلون، وكم قصنا من قرية كانت ظالمة، وأنشنا بعدها قوما آخرين، فلما سَنَاء إِذَاهُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَا سَكَنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم وما من وابلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا استخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِلَيْهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُ سماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواتي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا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 وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُدُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياته فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنت أنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجهم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون.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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع قُمُ الدُّعاءِ إذا ما ينذرونَ وَلَإِمَسَّتْهُمْ نَفْحةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا وَالِمِينَ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا للمتقين وَذِكْرًا للمتقين الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربهم بِالْغَيْبِ وهم من ساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه افنتم له منكرون وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الْتَالِ تماثيل التي أنتم لها عاقرون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَّلَّاهِ لَا أَكِيدًا أَصْنَعَ بَعْدَ أَن تُوَلُّ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَّادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 قلتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينفقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم واليمون ثم منقضوا على رؤوسهم لقد علم تماها اولئك ينطقون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 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخضرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَبَنَافِلَتُهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰ فعل فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَةً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 إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فس.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 وَسَخَّرْنَا مَا عَدَا عِبَادَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَأَنَّهُ كَانَ رَبُّكَ حَقًّا ۖ وَأَنَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضالب وَأَن تَأْرَحُ الرَّاحِمِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذل كف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. انهم من الصالحين وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى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 سجّبنا لَهُ ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارَ غَبَوٰ وَرَهَبَ وَكَانُوا لَنَا خَاسِعِينَ والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها ايه للعالمين إن هذه ام ولكن اصبحت افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلتناها أنهم لا يرجعون حتى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 يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين ياكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردو.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 إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَاءُ لَأَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهٍ انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ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 وَرَبُّنَا الرحمن المستعان على ما تصفون